Sto, اتقيوا استو اعتدلوا الله اكبر الله اكبر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 النبي أولى من من أهفهم وأزواجههم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أرحى بعضهم أولى لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إليه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 اتكم جنود فاوصلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يجزا من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَبُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَارِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لا غرورا واذ قال الطائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون فريق منهم النبي يقولون تبو تناعره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها إلا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فرغتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا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 كَمْ وَالْقَائِمِينَ لِإِخْوَانِهِمْ مَلُومٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا شِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم يوم فَتَدور اعلنهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد أشحة على الخير اولاء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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يهدو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بضيضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهرهم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 Allah Panie Przewodniczący